طيب ما دين ما انسى كتصا انا قلت لهم قلت لهم راجل كرا... انا قلت له خليك كرشك وانتم وانتم قلت لهم لا قلت لهم قلت لهم امشي قالوا احنا يعني ما قدرناش يعني ما تحملناش الصدمه هو ربنا كويس ما ضيعتش عمر يعني الحمد لله مظبوط هذه الساعة تسعة إلا ربع طيب. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله في كتابه متن البرقات الإمام الجوين رحمه الله عليه قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق وعليكم السلام ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حاصل هذا المبحث أننا تكلمنا عن العام والخاص، فشرع المؤلف رحمه الله في بيان أن التخصيص قد يكون تخصيص نص من الكتاب لنص آخر من الكتاب أيضا، والتخصيص اخراج بعض أجزاء العام من العموم لدليل. دل على ذلك مثلنا على ذلك بقوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميت هذا نص عام فدخل في ذلك كل ما يسمى ميت في لغة العرب فهو حرام لكن هذا النص خص منه ميتة البحر وميتة الجراد اذا هذا هو التخصيص اذا التخصيص عند الاصوليين اخراج بعض اجزاء العام كما أخرجنا من عموم تحريم الميتة اخرجنا ميتة السمك وميتة الجراد لدليل دل على ذلك اذا هذا معنى التخصيص والتخصيص قد يكون تخصيص الكتاب بالسنة كما مثلنا الآن فيما يتعلق بميتة الجراد وميتة السمك نعم للحديث الذي جاء عن ابن عمر وقد جاء مرفوعا وموقوفا ورجح بعضهم الوقف كدار قطني ورجح بعضهم الوجهين على كل سواء قلنا الراجح أنه من قول ابن عمر أو من قول النبي فهو حجه على الوجهين إذا كان من قول النبي احلت لنا فواضح وجه الحجة وإذا كان من قول الصحابي فقد تقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي احل لنا كذا أو حرم علينا كذا أن له حكم طاف حلو هو الطهور ماءه الحل ميتة لكن انا اتكلم بخصوص هذا الحديث يعني وشلت لنا ميتتان اختلف فيه الشفاظ منهم من جعله موقوفا او رجح الوقف ومنهم من رجح الرفع قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب اي ان يأتي نص من القرآن عاما ثم هذا النص يخصص في موضع يخصص في موضع اخر فهذا وعليكم السلام ورحمة الله فهذا التخصيص هو تخصيص بيان تخصيص القرآن للقرآن ولا نزاع فيه قال هذا مثلا مثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة القرآن بين أن التي لا تحيض يختلف حيضها تختلف عدتها عن التي تحيض التي طحين تتربص ثلاثة قرؤ والتي لا لم تحض لصغر السن أو لم تتربص ثلاثة أشهر. هذا مش تخصيص للحول؟ نفس نفسي. موضوع الحول اللي جاء في سورة البقرة تخصيص من هذا من هذا من ذلك. قال تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب. أن ياتي النص عاما من السنه فتخص فيخصه الكتاب ببعض أفراده وتخصيص السنه بالسنه أن ياتي سلام وعليكم السلام مرحبا ياض مرحبا يا حبيبي ان ياتي النص عاما من السنة وان ياتي نص اخر يخصصه يخصص بعض أفراده مثلنا على هذا لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس مع قوله اذا دخل احدكم المسجد تخصيص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> السنه بالكتاب الان فعم... فهمنا المعنى ان ياتي النص من السنه عاما فيخصه الكتاب الان ما ما عندي ما عندي الان نشاط في الاستحضار وقال نعم وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس أما النطق فهو النص الذي دلالته لفظية فيسمى منطوق لأن الدلاله عند الأصوليين إما أن تكون دلالة منطوق وإما أن تكون دلالة مفهوم دلالة المنطوق ما دل على الحكم بنطقه ودلالة المفهوم ما دل على الحكم مما فهم من النص فلا تقل له ما أف منطوقه تحريم التأفف أو التأثيف مفهومه لا تضربهما فقوله فلا تقل له ما أف دلالة المنطوق, المنطوق فيه على منع أن يقول الرجل لولديه دلالة المفهوم من ألا تضربهما إذن تخصيص النطق بالقياس هل يجوز تخصيص المنطوق بالقياس مثاله في صحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث زرع نقص من اجره كل يوم قيراطا الحديث اخرجه في الصحيحين هذا منطوقه انه يحرم اقتناء الكلاب الا للصيد وللحرث ان يشد المحراث او للماشية أن يحرص الماشي من الغنم أن يحرص الماشي الغنم من الذئب. منطوقه أنه يحرم أن يقتنى الكلب لغير هذه الثلاثة من اقتنى كلبا الحديث إذا منطوقه على أنه يحرم عليه أن يقتني كلبا لغير هذه الأمور الثلاثه ماذا يقصد المؤلف تخصيص المنطوق بالقياس قال نزع بعض الفقهاء انه نزع بعض الفقهاء انه يجوز كلب الشراسة في غير الغنم في غير الغنم لماذا قالوا ان العله فتح حبيب. حبيب سلام عليكم ازيك ابا عبده عامل ايه ابا الحج ان شاء الله تكون وصلته بالسلامه الحمد لله على السلامه والله الشنطة, والب... الشنطة, وال... الشنطة والبدلة بتاعت عمك الحق احمد اما الذهب ففي جابي لا انا ممكن الابسك موضوع الذهب بس انا ما تهنش علي لا لا لا الذهب في جابي بس لو انا قلت ان انا سبتلك الذهب كانت هتمشي اه بس سماح المرة دي احاشاك لا يا ابن الحاج تلاقيك عدت مرغوب تلاقيك عدت مرغوب ساعتين لا لا لا لا لا لا, لا سلامتك مفيش ده. الدهب انا نسيته معايا عشان بس ما تلاقيتك صاحي ماشي اه ما تخافش خلاص انا سامحتك الله يرضى عليك اي اوامر والله بندعي لك يا عم الحاج والله بندعي لك بندعي لك والله ايوه اه اه براءه براءه ايوه واحد عبدو لا خلاص يا عم الحاج انت بريء يا حج عبد سامحناك في الذهب بس ما تعملهاش تاني مره اه خلاص ربنا يخليك يا حبيبي السلام عليكم حاضر ان شاء الله يبلغ حاضر ان شاء الله على عيني حاضر س... الله يخليك سلام عليكم يابا عليكم وعليكم السلام ربنا يبلغكم السلامه ربنا ي... ربنا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ربنا يبارك ربنا يبارك, ربنا يبارك, ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب بلغهم السلام الله يرضى عليك يلا يا حبيبي السلام عليكم السلام نعم قالوا يجوز اقتناء كلب الشراسة لماذا قالوا قياسا على كونه قد أباح كلب الماشية ما العله شراسة الماشية من الذئب قالوا فهذه العلة تجري في شراسة المال الذي للإنسان من باب أولى فجوز اقتناء كلب الشراسة لغير الغنم مع أن النص يمنع ذلك ولكن خصصوا المنطوقة بماذا بالقياس هذه المسألة عند الأصوليين فهمت الآن ها مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم منع اقتناء الكلب إلا أن يكون للماشية العلة لكي يحفظ الماشية من الذئب إذن العلة من جواز اقتناء كلب الماشية لكي يحفظ الغنم قالوا فاذا جاء انسان واقتنى كلبا لشراسة بيته جاز بجامع العلة وهي حفظ, المال. حفظ المال الكلام واضح؟, واضح طيب ماذا نقول اولا هذه المسألة عند الاصوليين فيها نزاع الان فهمت, فهمت. تخصيص المنطوق القياس. بالقياس فالمسألة فيها قولان عند الاصوليين قال الطائفه يجوز وقال الطائفه لا يجوز لأن القياس، لأن القياس مع وجود النص المنطوق تقتضي اهدار العمل بالمنطوق المهم المسألة عند الأصوليين فيها قولان والأظهر أنه لا يجوز تخصيص المنطوق بالقياس ومحل بسط ذلك في كتب الأصول قال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة نعم ونعني بالنطق ونعني تخصيص النطق لم يقل تخصيص النص لان النص قد يكون مفهوما فدلالة المفهوم قد يقدم علي عليها دلالة القياس دلالة المفهوم قد يقدم عليها دلالة القياس اما دلالة المنطوق فهي اقوى من القياس فتقدم على القياس فلذلك قال تخصيص النطق واضح؟ قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي حاصل هذا ان المؤلف رحمه الله بدأ يفسر الفاظا تدور عند الاصوليين المجمل والبيان والنص فحاصل ما قال في المجمل أن المجمل محتاج إلى البيان كقوله تعالى واقيموا الصلاة هذا مجمل كيف نصلي وفي أي وقت نصلي وكما ركعة نصلي إذا هذا نص مجمل البيان صلوا كما رأيتموني أصلي إذا المجمل مفتقر إلى البيان مجمل. مجمل. مجمل غير مبين غير واضح غير واضح وآت, وآت, الزكاة. وآت الزكاة ولله على الناس حج البيت, البيت. كيف... كيف نحج كيف نزكي بينتها السنه فالنصوص المبينه تسمى النص المبين والنصوص المبينه تسمى النصوص المجمله لانك امرت بشيء مجمل لا تستطيع ان تعرف كيفيته وكنهه واضح طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال والمجمل مفتقر إلى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التح التجل فلما قال صلوا كما رأيتموني اصلي ازاح الاشكال والنص كما نقول هذا الحديث نص في المسألة نص أي لا يحتمل إلا معنى واحدا كقوله تعالى: شرذمة عليكم أمهاتكم. إذا هذا نص في تحريم نكاح الأمهات لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو تحريم نكاح الأم. قال رحمه الله: والظاهر محتمل أمرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل حاصل ذلك انه بين المجمل والبيان او المبين والنص وهناك ركب بين ذلك وهو الظاهر ما هو الظاهر ما احتمال امرين احدهما اقرب من الاخر مثاله مثلنا لكم من يومين حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب أسرع كنا أقصر كنا يدا أطول كنا يدا استنى يا ولد استنى حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أطول كنا يدا أسرع, أسرع كنا لحوقا بي قالت فكنا نضرع أيدينا بالقصبة كنا بنجيب خشبة نقيس أيدينا حتى نشوف من اللي إيدها أطول فماتت زينب عند البخاري وكانت أقصرنا وكانت أقصرنا يدا مع أن النبي قال أطول كنا يدك. قالت فعلمنا أنما قصد طول اليد بالصدق أو كما قال صاحب إذا هنا قوله أطول كنا يدا ما هو المعنى الظاهر طول اليد الحقيقية لذلك حمل المعنى على المعنى الايه؟ الظاهر وهو طول اليد الحقيقية فلما تعذر ان يحمل اللفظ على المعنى الظاهر حمل على المعنى المشتمل الاخر لانه كان من الممكن ان يكون مراده بقوله اطول كن اي بالصدقه كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط اذن طول اليد يكنى به عن الصدقه ولكن ما هو الظاهر من قوله أطول كنا يد؟ الصدقة أم طول اليد الحقيقية ما هو الظاهر الظاهر طول اليد الحقيقية فلذلك حملنا قوله على اليد الايه الحقيقيه الحقيقية إذا هذا يسمى نص الـ ظاهر لأنه اشتمل معنايين أحدهما أظهر من الـ من الآخر إذا النص يحمل على ما دل عليه لانه لا يحتمل الا معنى واحد والمجمل يحمل على المبين والظاهر يحمل على المعنى الاقرب فان تعذر حمل على المعنى الإيه؟ الاخر الابعد واضح واذا تعارض في الظاهر النص والظاهر ماذا نفعل إذا تعارض النص والظاهر نأخذ بالنص لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد واضح وإذا تعارض المطلق والمقيد ماذا نفعل نحمل المطلق على المقيد وإذا تعارض العام والخاص نستثني الخاص من العام واضح طيب. قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن بل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحاب ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحه في حقه وحقنا حاصل ذلك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يفعل فعلا على وجه التشريع والقرب الى الله كالصلاه والصوم والزكاه كلها افعال تعبديه فإذا فعل الفعل على وجه التشريع والقرب إلى الله والطاعة فعندئذ هذا الفعل يكون شرعا لنا هل يكون واجبا أم يكون مستحبا هذا باب آخر وإما أن يفعل الفعل بطبيعته كبشر جبل الطبيعة كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله ولو كان حراما لما أكل على مائدة جاء في طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرب له الضب لم يأكل وقال إنه ليس من طعام قومي فاجدني أعافه أو كما قال فاصل هل يقول أحد أن أكل الضب مكروه الجواب لا لأن فعله هنا فسلم لما ترك الضب ليس من باب القرب إلى الله إذ أنه علل ليس من طعام قومي فدل ذلك على أنه ما فعله بغير قصد القرب وإما بطبيعته وجبلته لا يعمل على تشريع من حيثية أن يقال أنه مكروه أو حرام واضح؟ نعم الفعل الجبلي يدل على الإباحة قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كما قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن إذا معنى ذلك الدليل هنا دل على التخصيص النبي قال إياكم الوصال قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إذا دل الدليل هنا على تخصيصه بالوصال إذا إذا لم يدل دليل على التخصيص فالأصل أن يقتدى به فالأصل ان يقتدى به لان الاصل في افعاله الاتباع اذا التخصيص لا يثبت الا ببرهان ودليل فاذا تنازع اهل العلم في مسألة فاحتج بعضهم بفعله واحتج بعضهم ان هذا من خصائصه قلنا الصواب انه يحتج بفعله وعلى من ادعب التخصيص ان يأتي بالدليل قال وان لم يدل وان لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه أي أن علماء الأصول اختلفوا في دلالة الفعل هل فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب او يحتمل الوجهين فيتوقف فيه حتى يدل دليل انه للوجوب او للاستحباب والذي عليه عامه اهل العلم ان الفعل يحمل على الندب ومن الحجه في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه اذا فبين ان المشقه تنتج من امره لان امره صار ملزما له صار واجبا ولكن المشق لم تنبني من فعله وهو يتسوك لان تسوكه لا يلزمه انما يجعل السواك مستحبا الا اذا كان الفعل بيانا لامر واجب فعندئذ يصير واجبا اذ هو تفسير لامر واجب كقوله واقيموا الصلاة ففعله بيان للمجمل الواجب فعندئذ نقول إن فعله هنا واجب لأنه بيان للواجب فالحاصل الذي عليه عامه علماء الأصول أن الفعل يدل على الندب إذا كان قد فعل على وجه القربة إلى الله ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لأمر واجب مجمل فسره بفعله قال رحمه الله فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا كمسألة الضب قال رحمه الله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعه وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه حاصل ذلك أن الشيخ يتكلم على مسألة الإقرار إذا رأى الرسول فسلم فعلا وأقره أو سمع قولا وأقر أو بلغه قول فأقر دل ذلك على أنه مقر ذلك أنه حق ولذلك قال ابن عباس كما أخرجه في صحيحه الإمام البخاري أكل الضب على مائدة رسول الله ولو كان حراما لما أكل على مائدة وكذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعزل فبلغ ذلك رسول الله فلم ينكره إذن, إذن فإقراره صلى الله عليه وسلم على القول الذي يقال بين يديه أو الفعل أو ما يبلغه من الأقوال أو من الأفعال فيقره دليل على كونه مباحا جائزا او بحسب ما اقره عليه وان رآه ولم ينكر فهذا اقرار كركعتين وضوء, كركعتين وضوء. كمسألة الضاب كمسألة العزب كمسألة... إلى آخره. المهم انه أقر. لماذا لانه لو كان غير جائز لما سكت على باطل ولذلك استنبط ابن عباس قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته بحسب ما اقر بحسب الحالة الموجودة لو ان رجلا قال هذا الشيء واجب والنبي أقر اذا نصر واجبا أما لو فعل رجل فعلا، فنقول هو مباح. النتيجة فائدة الشيخ. من يعني لا يجوز تأخير. لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله أنه أقربا باطلا وسكت عنه واضح ولذلك قال ابن عباس: ولو كان حراما لما أكل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل وقيل معناه النقل من قولهم معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه شوف كده جمال قلوه احنا كده ممكن نقف شوف هيروح لي. اه شوف حاصل ذلك ان الشيخ رحمه الله بدأ يتكلم عن النسخ فعرف النسخ وحاصل ما عرفه به ان النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه بيقولين اذا النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه لأن النسخ معناه النقل كما تقول نسخت الكتابة نقلته إذا فالنسخ إزالة الحكم المتقدم بحكم متاخر الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فان منكم مائه الايه فنسخ الحكم المتقدم بالحكم المتاخر هو الابدال أبدل من حكم الى حكم واضح اذا النسخ نقلنا لغه النسخ هو النقل والابدال قال نسخت الكتابة الآية ما ننسخ من آية أو هذا دليل على النسخ ما ننسخ من آية أي نغير حكمها أو تلاوتها كما سياتي الكلام قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بلد وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف يجوز نسخ الرف يقصد بالرص أي التلاوة فيجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما قال تعالى الشيخ والشيخة إذا زنايا فجلدوا ف البته هذه ايه تليت وكانت ثم بقي حكمها ونسخت تلاوتها كذلك ما روى مسلم في الصحيح من حديث ام من عائشه ان الله كان مما انزل ان 10 رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فكان فنسخ وهن مما يقرأ الناس يعني بقي الناس يقرؤون الآية المنسوخه التي فيها ذكر العشر رضعات ونسخنا بكم بخمس إذا في هذين المثالين نسخت التلاوه وبقي الايه الحكم قال ويجوز نسخ الرسم يعني التلاوه وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم كما نسخ إيكم منكم يغلبوا كذا ثم قال الآن خفف الله عنكم اذا بقي الحكم المنسوخ بقيت تلاوة الآية ونسخ ماذا ونسخ حكمه وبقيت تلاوته ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل والنسخ إلى بدل كما مثلنا الآن خصف الله عنكم وعلم عن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة مئة صابرة يغلب مئتي هذا نسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف إلى ما هو أغلب حيث نسخ ما جاء في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقيل أن هذه الآية منسوخه لأنها تتكلم عن إباحة الخمر فجاء النسخ إلى أشد وحرم الله الخمر وإلى أخف كما مثلنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إذن قد يكون النسخ إلى أخف أو إلى اشد وفي الغالب يكون إلى اشد لأنه يتدرج بهم من الأخف إلى الاشد نفس الكلام كما قال الله تبارك وتعالى علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم فتاب عليكم وعف عنكم فالآن باشيروهم فكان الرجل اذا نام لم له الطعام ولا كذا الجماع فخفف الله كما اخرجه البخاري في الصحيح نضرب خمسين مثال يا عبد الله نقعد للصبح نضرب امثلة والى ما هو نضرب <تصفيق> خمسين وعلى وإلى ما هو أغلى وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وعليكم السلام ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما مثلنا الآن خفف الله عنكم علم أنكم كنتم تختنون أنفسكم نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ بالكتاب نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة واختلف أهل العلم في نسخ الكتاب بالسنة هل يجوز أن تنسخ السنة الكتاب؟ في هذا خلاف ونزاع بين الأصوليين وعقلا وشرعا هو جائز لأن السنة من وحي الله الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن هل وقع هذا هل نسخ القرآن بالسنة هل له مثال في خلاف ونزاع لكن شرعا هذا مقبول بالأدلة الشرعية كونه وقع أو لم يقع هذا بحث نظري لكن نسخ السنة بالسنة هذا ما في إشكال ولذلك إحنا ما مثلنا به لأنه ما فيه إشكال إنما النزاع في نسخ القرآن بالسنة هذا فيه نزاع مثل المتعب. نكاح المتعة نكاح المتعة نسخ بالسنة هل يقال أن السنة نسخت نكاح المتعة في القرآن هذا سؤالك هذا ليس بصريح. لأن الآية التي تتكلم عن النكاح والتي قيل أنها تتكلم عن نكاح المتعة عند التحقيق لا تتكلم عن نكاح المتعة ليست بصريحة في أن في نكاح المتعة ولذلك قال بعضهم لا يوجد مثال صريح في أن السنة نسخت القرآن على كل هذا لا يهمنا يهمنا الآن هل هذا مقبول شرعا أن السنة تنسخ الكتاب نقول نعم هو مقبول هل له مثال قد نتفق قد نختلف فهمت علي؟ نعم قال لا قلت قلت هذا فيه نزاع قلت هذا فيه نزاع بين الأصوليين قال بعضهم السنة لا تنسخ الكتاب وقال بعضهم بل تنسخ وهذا يدل عليه الدليل الشرعي لأننا نقول اليست السنه من وحي الله الجواب لا فماذا يضير أو يضر أن ينسخ وحي وحيا واضح قال رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما النص المتواتر هو نقل جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب التواتر نقل جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب مثلوا بهذا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار قالوا رواه سبعون صحابيا نعم. هذا له بالتواتر اللفظي. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، يعني المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة. ونسخ الاحاد بالآحاد والمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. تنازع علماء الأصول هل يجوز نسخ النص المتواتر؟ بالأحد نحن قلنا التواتر نقل جمع عن جمع يستحف العار تواطؤهم على الكذب فإذا لم يكن جمعا عن جمع عن جم وإنما كان أفرادا لم يبلغ أن يطلق عليهم جمع عن جم أحد واحد اثنين وما أشبه ذلك فعندئذ هل يجوز نسخ النص المتواتر بالأحد؟ ايضا فيه نزاع اكثر هذه المباحث نظرية عندما تطبقها عمليا اقصد هذا المبحث نسخ المتواتب بالاحاد لا تجد لها واقعا عمليا الا على سبيل النضره واندر من النضره واضح الكلام فلا نكثر الكلام فيه قضية تقسيم الحديث الى متواتر وآحاد هذه المسألة تأتي معنا في باب الاخبار سيتكلم هو بعد قليل عن هذا التقسيم ويتكلم عن المتواتر والآحاد فنظرة الى ميسار لانه سيتكلم عليه نعم ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ثم قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا نقف هنا فقد تعب الشيء والله أعلم